يا صرخة يوم الطفوف دعتلي مناظر حسينية بصوت الرادود ميرزا حسين كاظم يا صرخة يوم الطفوف دعتلي أنا علي ابن الحسين ابن علي الملاحم في أراضي كربلا قد أرخص الأحرار داما للزكير يوم به حطت جيوش الظالمين بحفيد طه المصطفى الحر الأبي Sama Al-Ada sootan yunadiya ana Nahnu wa baythu Allahi aula bin nabi Saahu jamiaan hal atahayda arlana Am anahu qad jayaan